ديوم ديوم ديوم ديوم على يوم اريد اتكلم معاه اقول له جبن الحلال ما حد درى انك حطيت رزق في من زميلاتي ما حد درى اني اقول لك اليوم ضربتني وغمى علي في ما حد درى ولا اخواتي كيف اكذب يعني حتى نقول فرضاً زوجة من زميلاتي مشكيات وما حد انا ما علمت احد